1. بسم الله الرحمن الرحيم 2. ألف لام ميم 3. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين 4. أم يقولون افتراه 5. بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما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 ذالكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ <تصفيق> الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِن طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن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 129. وَتَوَفَّاكُمَّ لَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ 120. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم رَبِّهِم ربهم ربما أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا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 تَتَجَافَدُ جُنوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قرة أعين جَزَّأَم بِمَا كانَوا يَعملون أَفَمَن كانََ مُؤِنَ كَمَن كَانَ فَاسِقَا ل يَسْتَوّون أَمَّا الذي مِنَ آمن وَامِلُ الصَّالِحاتِ فَلَهُم جََّةُ الْمَأْوى مُزُلَ بِمَا كانَوا يَعملون وَأَمَّا وأما الذين فسقوا فمأواهم النار 18. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم بوقوا عذابا من النار الذي كنتم به وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ مِنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّمَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِيهِ مِرْيَةً مُلْقَاءً وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا أَصَبَهُمُ وَكَانوا بآياتِ لَا يُوقِون إَِّ رَبَّكهُ يَفْصلِلُ بَيْنَهُ يَوْمَ الْ القِيامَةِ فِي مَا كانَوا فِي يَقْدَلِفُون أَلَم يَهْدِلَ كَمْ أهلَكْنا مِن قَبِرِهِم مِنَقُرون يَمْشونَ فيِي مَساكِنِهِم إِ فِي ذَلِكَ لآيد أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُمْقُ الْمَاءَ إِلَّا الْأَرْضِ الْجُوْزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ 124. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولاه ينظرون 125. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.